De pond الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في مصابيح السنة رحبوا معي أيها الأحبة في بداية هذا اللقاء بضيف مصابيح السنة الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم حياكم الله دكتور أهل المرء أهلا بكم أهلا و تحدثنا في حلقات سابقة عن اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالضعفاء عموما و عنايته بأهله و من المواقف التي نرجو أن نوفق في الإفادة من ما تفضلتم به و لكي نكون بإذن الله تعالى مقتدين به عليه الصلاة والسلام. في هذه الحلقة نريد منكم تسليط ضوء على ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في الاهتمام بشريحة أو فئة هامة في المجتمعات الإسلامية خصوصاً والمجتمعات عموماً لو هي الأيتام شريحة الأيتام ماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم تجاههم الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وأم ولهم بعد من المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام نشأ يتيماً اللهم صل وسلم ألم يجديك يتيماً فأوى آواه الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم ذاق لوعة اليتم ومرارة فقد الأب فقد تفتحت عيناه على الدنيا بأبيه وأمي وهو لم يرى والده إن مرأة أمه التي فوجع فيها أيضا بعد ست سنين فلحقت بقدرها وماتت فنشأ على صوت السلام يعاني الأمرين أو يعاني اللوعة حينما يفقد والدين وهو في سن مبكرة وكان بلا شك هذا من تهيئة الله سبحانه وتعالى له ومن قدره أن يصير الأمر على هذا النحو وليس هذا مرادا لي هنا إنما أريد أن أبين أن من حكمة الله تعالى أن نشأ عليه الصلاة والسلام يتيما ليكون هذا رسالة لكل الضعفاء لكل الضعفاء أن اليتم لا يحول دون أن يكون الإنسان مؤثرا نعم النبوة لا تنال إلا بالاستفاء لكن التأثير في العالم يمكن أن يأتي على أيدي الأيتام وقد قد تتبعت و وجدت سيرة عدد كبير من المؤثرين في الدنيا جاءت من أناس عاشوا أيتاما وفي هذا كتاب ألفه بعض الفضلاء أيتام غيروا العالم أو قريب من هذا العنوان هذا الـ الـ الـ اليتم الذي عاشه عليه الصلاة والسلام انعكس على تعامله صلوات ربي و عليه على هذه الفئة وإحنا نجزم أنه ولو لم يعيش يتيما لكان خلقه العظيم، لكان خلقه العظيم يتسع لهذه الشريحة من الناس كما تسعى لغيره من الضعفاء بل ولعموم الناس. هؤلاء الضعفاء، العيتم، يعني يكفي أن تقول إنه يتيم، يكفي أن تقول إنه فقد ركن من أركان الحنام، وهو الوالد، وهو الذي يسمى يتيما من الناحية الشرعية، وإن كان العام الآن. يطلقون على من فقد ايش حتى ولو والدته في الصغر يسمونه يتيما لكن في الاصطلاح الشرعي هو من فقد والده قبل البلوغ فهو الذي يسمى يتيما بكل حال هذه لا شك انها ثلمه عاطفيه ضخمه جدا في حياه الصغير ان يفقد ركنا من اركان الحنان في هذا العالم فماذا كان على يسوعه السلام يصنع مع هذه الفئه هو بخلقه العظيم الذي شمل كما قلنا فئات الناس كلهم وشرائح المجتمع كان يعني يخص هذه الفئة بمزيد من العناية لعلنا نذكر نماذج من هذا توضح هذا الهدي النبوي في التعامل مع هذه الفئة والتي لا ينفك عنها مجتمع من المجتمعات لما بعث ثلاثة من أصحابه قوادا على غزوة مؤتا بعث زيد بن حارثة وبعث بعث بن أبي طالب وبعث بعث عبد الله بن رواحة على هذا الترتيب ليكونوا قوادا له في غزوة مؤتا قتلوا جميعا رضي الله عنهم و وكان الخبر وقع على نفسه صلى الله عليه وسلم يعني موقع مؤثرا ومن جمله المواقف التي اثرت في عليه الصلاه والسلام اليتم الذي تعرض له ابن عمه جعفر بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه فانه لما بلغه نعي جعفر جاء يستقبل أولاده يستقبل أولادهم اولاده ولم وهذا عبر عنه البخاري رحمه الله باب الجلوس المصيبة فجلس عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا صغارا وسلّم عليهم واحتضنهم وقبلهم وبكى عليه الصلاة والسلام لأنه تذكر ابن عمه وصاحبه الوفي والقائد الشجاع جعفر بن أبي طالب هذا التقبيل هذا الضم هذا الحنان الذي بثه عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الأيتام هو يعني تعبير منه صلى الله عليه وسلم على هذه العنايه ولم تقتصر على هذا الموقف فحسب لكنها رساله مبكره منذ ان مات ابوهم والحدث لم يمض عليه الا ساعات قليله او ربما اقل من يعني بضعه ايام او أقل حتى بادرهم هو عليه الصلاه والسلام ليخفف عنهم لوعه هذا الفراق ثم بعد ذلك يتفقدهم فعرض فعرضوا عليهم مرة من المرات فقال ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعه أي هزيلة هزيلة استرقوا لهم لعله له أصابتهم عين لعله أصابتهم عين هذا جزء من العناية هذا التفقد الصحي التفقد النفسي ما لي أراهم يعني ما لي أراهم على أن الر أن الر أنهم كانوا على مرءا منه عليه الصلاه والسلام يترددون ويعرفون ويتفقد أحوالهم لكنه لاحظ هذا الضعف فهذه عناية أيضا نفسية وعناية صحية بأجسام هؤلاء الأيتام رضي الله تعالى عنهم وأظهم هذا نموذج طيب. من النماذج التي أو المواقف النبوية التي تشعرنا بعناية عليه الصلاة والسلام بهؤلاء الأيتام وهذا ليس غريبا يعني أن يكون ها تكون هذه العناية فالله سبحانه وتعالى ذكرهم في عدة مواضع من القرآن ولا ومن أعظم الوعيد الوارد في القرآن الوعيد على أكل أموال الأيتام ظلما كما في آية النساء التي تحدثت عن حقوق الضعفاء ومنهم الأيتام <تصفيق> ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم nara وسيصلون سعيرا وخصهم الله عز وجل ببعض الاحكام كما في سوره البقره ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان يعلم من <المصلحة> الآية الكريمة. هذه العنايه الالهيه من الإلهية بحقوق اليتامى ظهرت ثمرتها أو آثارها في عليه الصلاة والسلام لهؤلاء في في في تعامله عليه الصلاه والسلام معهم جميل وهذا التعامل منه عليه الصلاة والسلام لا شك أنهم يفترض أن يكون محل العناية من جميع أفراد المجتمع المسلم خاصة وأنه مثل ما تفضلتم لا ينفك أي مجتمع من مجتمعات من وجود هؤلاء الأيتام وهذه الشريحة التي هي بحاجة إلى دعم نفسي وعنايةها يعني يعني كبيرة جدا على مستوى الناحيه النفسيه والتعليم لنقل والماديه نعم ما الذي يمكن ان يقدمه افراد الناس هنا سنتحدث لاحقا عن المؤسسات نعم. وخدمتها نعم. لهذه نعم. الشريحه افراد الناس اذا, إذا علم ان جارا له في بيته ايتام أو, او قريبا له او م ممن يهمه أمرهم يعني بلا شك يعني أن أن ما يمليه الدين وتمليها المرؤة والخلق أن يكون لهؤلاء نصيب من اهتمامنا كما كانوا محل اهتمام منه عليه الصلاة والسلام والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة جميل جدا ورائع وسيكون و سيكون له الأثر العظيم في نفوس هؤلاء عثم حينما يكبروا سمعت الدكتور عبد الرحمن اسميط صلى الله عز وجل أن يشفيه و أن له بخير يتحدث لي عن طفل يتيم وقد صورت الصورة وانتشرت في وسائل الإلام طفل أوشك أن يموت أوشك أن يموت وقيل لي لا تتعب في علاجه لا تتب في علاجه طيب ماذا أصنع يعني كانهم يقولون اتركه يلقى الموت يقول فرفضت وقلت قلت سأجتهد عليه حتى يمضي فيه قدر الله عز وجل و كانت نسبة الإعاشة أو, أو تكلفة إعاشته ستة أو ستة عشرة هللة يومياً تغذيه وتعينه بشكل يومي. المهم اجتهد عليه حتى عادت إليه صحته. ما شاء الله. ودرج وأقصد بدرج يعني تحرك وليس درج بمعنى مات شب وعادت إليه صحته. ثم إذا بئل التقي بالدكتور عبد الرحمن ويقول لي هذا الرجل بعد لصورته يدعوني إلى زواجه. ما شاء الله. وكان يتيمًا. ما شاء الله. انظر أثر هذه العناية المبكرة. من الدكتور وفقه الله وشفاه وعافى بهذا اليتيم أثرت عليه والدكتور ممن أيضا رأى يعني اعتنى به حتى تعلم ونال الشهادات واظن تخرج مهندسا أو طبيبا نسيت لكن منه الوفاء وهو خلق نبيل يستحقه الدكتور وهي لفتة موفقة من هذا الأخ لما بلغ سن الزواج أرسل له يدعوه فلما لم يتيسر بعث له بصورته في ليلة الزواج ليقول له شكرا يا دكتور على هذه العنايه ها أنا قد يعني لم اخيب ظنك نحن نعرف ان اليتم ليس باختيار الانسان ولا احد يتمنى لكن يمضي القدر في الايتام عواقره في الايتام مبدعين في الايتام مؤثرين وهذا يؤكده الواقع وعلى راسهم سيد الايتام هو محمد عليه الصلاه والسلام اذا نحن نحتاج أن نفعل هذا المعنى الاجتماعي على مستوى الأفراد كما نحتاجه ايضا على, على مستوى المؤسسة نعم الحمد لله توجد في على مستوى العالم الإسلامي ولله الحمد توجد مؤسسات ترعى الأيتام وتوجد مؤسسات تعتني بهم لكن ال الذي ينبغي أن لا نتكل نحن ومعشاة الأفراد أو بعبارة أخرى أن لا نكل هذا الأمر مطلقا إلى جيب. هذه ذا لأن المؤسسات قد تعجز يا أخي الكريم عن استيعاب الأعداد الكبيرة بل لا يعني لا نترك لهم الأجرة كلها أحسن لا نترك هذا كله يعني نحن نحتاج صحيح. أن يكون النصيب من رعاية هؤلاء الأيتام وخاصه ايضا ان يعني بعض المؤسسات قد تركز على جانب الايواء وجانب التعليم المحض الدراسي وهذا هذا مهم لكن أيضا مهم جدا ان يضاف الى ذلك التواصل العاطفي معهم تصور يا ابو اسامه لو ان هذا اليتيم جاءت مؤسسه من مؤسسات الرعايه الاجتماعيه وهو من جيرانكم مثلاً وقالوا نريد أن نأخذ هذا اليتيم أو أهله قالوا نحن عاجزون عن عن نفقته أو عن العناية به كما ينبغي ثم تأتي وتقول لا دعوا هذا الطفل لي ونعرف والله لا أحصل أسئلة وهذا من البشائر ومن ما يدعو للتفاؤل لا أحصل أسئلة الكثيرة التي تريدني عن رغبتهم في أخذ يتيم من دار الأيتام لرعايته في البيت و خاصة أن أحيانا قد يكون طفلا صغيرا فتستفتي مثلا في حكم إرضاعه ليكون أخر لهؤلاء وحتى تزول يزول الحرج في <تصفيق> موضوع الحجاب فيما بعد ونحو ذلك فأنا أستبشر و أتفائل خيرا كثيرا ماشاء الله في هذا النموذج المشرق الذي أقول نماذج حقيقة تدعو إلى الفائل وإلى التفاؤل و التفاؤل التفائل و, و, و, و, و في الأمة خيرا كثيرا إذا وجدت هذه النماذج لأن لماذا أقول هذا يا أبا أسانا <تصفيق> ؟ لأننا حقيقة نعرف أن دخول عضو جديد إلى البيت هو عبء مالي لكن المؤمن يسترخص المال في سبيل رضا الرحمن يسترخص المال في رعاية مثل هؤلاء الضعفة و الأيتام إذا تذكر أن سيده عليه الصلاة والسلام كان يرعاهم ويعتني يعتني بهم و قائنما تنصرون و بضعفائكم آآ الآن آآ هل من أمثلة أخرى أو مواقف أخرى حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم تبين ايضا مثل هذا مثل هذه العنايه بالايتام بلائثا مره من المرات جاءت امراه ومعها جاريتان طفلتان صغيرتان فكانت جائعه معدمه فقيره وكانت الجاريتان يتيمتان يتيمتان المهم انه سالتها تمره فاعطتها تمره فشقت هذه الام برحمتها وشفقتها وحنانها قسمت هذه التمرة إلى قسمين وأعطت هذه البنت الأولى أعطتها قطعة وأعطت البنت الثانية قطعة هي لم تأكل شيئا هنا رحمة رحمة جعلتها تقسم وتؤثر نفسها على هاتين الجهريتين مرة ثانية أو في رواية أخرى للحديث أنها أعطتها ثلاث تمرات ويحتمل أن تكون القصة تعددت أكثر مرات أخذت الأم واحدة و أعطت الأم واعطت البنت واحدة واعطت البنت الثانية واحدة البنت البنات الصغيرات اليتيمات يبدو أن الجوع أخذ منهن كل ما أخذ فلما أكلت يعني أكلت التمرتان من البنتين مبكرا تطلعت إلى التمرتان التي بيد الأم لم تأكلها بعد فشقتها باثنين وأعطت البنتين مرة ثانية فكل بنت تمره نصف الأم لم تأكل شيئا هذا الموقف أعجب عائشة فلما حضر النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت له هذه هذه القصة قال إن الله أدخلها برحمتها بالبنتين الجنة يأتي حث قولي من النبي عليه الصلاة والسلام بالعناية بهذه الفئة حينما يقول كما في الصحيح من هذه أنس أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة تصور أن تكون ثمرة عنايتك باليتيم هي مجاورة جميل. النبي عليه الصلاة والسلام أي جوار هذا أعظم جوار يتمناه الإنسان أن يكون بجوار محمد عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم إذن تلفت حولك يمينا أو يسارا وأنت أيها الأخ تلفت حولك يمينا ويسارا خصوصا الأخوات التي عندهن دخل جيد لتنظروا حتى في دور الأيتام اذهبوا وجربوا وقولوا نريد أن نعتني بواحد هاتوا خاصة كلما صور سنه فهو أفضل لتكون سببا في العناية به بدنيا و به إيمانيا لعل الله عز وجل أن يكتب على يديه خيرا عظيما جميل إذن خاصة هذه المؤسسات هيئت و جمعيات البر والجمعيات الجمعيات الخيرية عموما هيئت لكل مريد للخير و الأجر له الفرصة و له السبيل وتعلم تعلم شيخ عمر و أعلمنا كذلك أن أحيانا كفالة اليتيم خاصة في بعض البلدان لا تكلف يعني أكثر من يعني مائة ريال أو أقل شهرياً ريال نعم. سعودي وهي لا تساوي شيئا في مقابل وهذا يذكرني بشيء أن الإنسان أحياناً قد يعجز عن الإيواء في السكن لسبب إما ضيق المكان أو لغير ذلك فلا على الأقل أن يساهم في دفع هذا المبلغ ويقول للجمعية نحو ذلك هذه مبلغ مساهمة في سد حاجة هذا اليتيم وإلا يبقى الأصل هو الكفالة في المنزل لا شك الكفالة الشرعية التي جاءت بها النصوص هي ضمه ضمه إلى أهل البيت وأن يكون معهم أما هذا الذي يدفع فإنه مشاركة في تكاليف نفقته ولا ينطبق عليها الوصف الدقيق لمعنى الكفالة ولكن من ينفق بلا شك أنه على خير عظيم الآن عندما يوجه الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه فأما اليتيمة فلا تقر وأما السائلة فلا تنهر ما أتري يعني وضح لي هل هل هل هل لأن النبي صلى الله عليه وسلم جرب اليتم فيعني في ما كيف كيف نربط بين الآية ما. وبين؟ أنت تعرف أن الإنسان يعني غالباً ما يكون من خاصة في طفولته من أقوى مصادر قوته النفسية أن م. يرى أباه على يمينه على شماله، نعم. وإذا شعر بأي تهديد ذهب إلى والده، صحيح. لكن إذا فقد والده فربما ضيم أو سما خسفا وقهرا، فقد يعتدي عليه أقرانه أترابه لماذا لأنهم يعرفون أنه ليس له أب. يحامي ويدافع عنه فلذلك لما كان هذا موجودا عند كثير من الناس او عند بعض النفوس تتسلط على هذا اليتيم يعني هو لا يجد من ينصره ولا يؤويه حذر الناس من ان يقهروا هذا اليتيم ويتسلطوا عليه ويعتدوا عليه لانه لا يجد له ناصرا الام قد تكون بعيده قد لا تستطيع ان تدافع وهذا يؤكد لك ان المعنى الشرعي هو فقد الاب قبل البلوغ وليس فقد الام إذن أتيتم على مجموعة من المواقف الجميلة جدا دكتور عمر وهي إنما تحثنا وتدلنا وتأخذنا وتسير بنا إلى حيث سار النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم, وسلم في مسائل العناية بالأيتام نسأل الله العلي القدير في نهاية هذه الحلقة أن يوفقنا جميعا والمشاهدين الكرام في أن نلتفت بعين الرعاية وعين الاهتمام وعين الرغبة في الأجر آمين. إلى هؤلاء الأيتام فنحاول قدر استطاعتنا أن, نكفل أن نكفلهم في أي طريقة كانت إما في دورنا ومنازلنا أو على الأقل مساهم في تكلفة مساهم في نعم. تكلفة رعاية وكفالتهم شكرًا لكم دكتور عمر في نهاية هذا اللقاء شكرا لكم مشاهدي الكرام على تفضلكم بمتابعة هذه الحلقة من حلقات مصابيح السنة وقد كانت عن العناية والاهتمام بالأيتام وكيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم وكيف كان هديه في ذلك وكان الحوار مع فضيلة الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. نلتقيكم بإذن الله تعالى على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.